وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قومه مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيحَةً وَاحِذَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ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 افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها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 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشؤون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين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 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون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 افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم من ما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون Laya's tot drie uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur, Waparabelenem, het is een enzijakhalka, kalemai, o, hijla, jijwa, mawa,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 وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم اهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون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 فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان Bijl kunt u komen tot een volgelingshuis. En daarom ga in انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون 112. فاطلع فِي في سواء الجحيم 113. قالت الله إن كت لتردين 114. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 115. أفما نحن بميتين نَحْنُ إلا بِمُعَذَّبِينَ موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين in een leven langs de rijtuiging van de kerk van de سجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم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 فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا زريته هم الباقين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 فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مذبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين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 فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصادرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين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 وَإِنَّ إلياس لمن الْمُرْسَلِينَ إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون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 ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إن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 وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون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 وَإِنَّ جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعَذَابِنَا يستعجلون فَإِذَا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 118. وتول عنهم حتى حين 119. وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم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 119. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 110. أجعل الآلهة إلها واحدا 111. إن هذا لشيء وجاب 112. وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق اانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائر رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب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 واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وليه وَإِذَا فَقَالَ فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ ليبغي بعضهم بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الذين الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وَخَرَّ راكعا وَأَنَابَ فغفرنا له ذلك وَإِنَّ له عندنا لَزُلْفَى وحسن مآب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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب 118. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. اذ عرض عليه بالحشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردواها علي، فطبق مسحا بالسوق والاعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سليمان وَأَلْقَيْنَا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب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 هذا مغتسل beridu, وشراب wa له اهله ومثلهم wa, رحمه منا waxabinadamu, waxabinadamu, waxabinadamu, انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب واذكر عبادنا ابراهيم وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الْأَخْيَارِ هذا ذكر وَإِنَّ للمتقين لحسن مآب جنات عدم مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر جَهَنَّمَ جهنم يصلونها فبئس المهاد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 قل إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرْ وَمَا من إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهْارِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بينهما الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ قُلْ هو نَبَأٌ عظيم أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ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 قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 قل ما أَسْأَلُكُمْ عليه من أَجْرٍ وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون 119. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذر وازرة وزر أخرى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 Daarom ben منيبا اليه ثم اذا maar نعمه منه نسي ijlai hissum, Innec min aṣḥābīn nār, amman huwa qālit anā al-layl sajda wa qā'imay yahzār al-akhirat wa yarju rāḥmata Rabbih. Qul hāl yastawil ladin yālamun wa ladin la yālamun. Inn. انما يتذكر اول الالباب قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لان أكون اول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني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 من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأناهوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن 115. أولئك الذين هداهم الله 116. وأولئك هم أولو الألباب 117. أفمن حق عليه كلمة العذاب 118. تنقذ من 112. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار 113. وعد الله لا يخلف الله الميعاد أَلَمْ تر أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثم 119. يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 110. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب 111. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه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 ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 ضرب الله مثلا رجلا sala, شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله kisuna, اكثرهم لا يعلمون إن <تصفيق> إِنَّكَ ميت وَإِنَّهُمْ ميتون ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ